بوك تو ديودة اسمي الديبي اثنان وعشرون اثنان وعشرون رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة vai هل تدخن؟ هل تدخن؟ أجراك يا سابقا نعم سابقا نعم بس لكن الآن لا أدخن قطعيًا. لكن لا أدخن قطعيًا. Vai tas jūs traucēs, ja es smēķešu? Ai uzejūka, in ana dakhant? Ai uzajukak in ana dakhant? Ne, pilnīgi nemaz. Lā, ala atlaq. Lā, هذا لا يزعجني. وايوس كودزير هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ كونيكو. واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ مي لا، الافضل بيره. لا. الأفضل بيرا وايوس حضرتك كثيرا اتسافر حضرتك كثيرا يا غالвано كارت تي ير نعم وغالبا ما تكون رحله عمل نعم وغالبا ما تكون رحله عمل جد ماأسم أطولناما ولكننا نذ الآن إاجزة هنا ولكننا نذ الآن إجااز هنا كرس ما هذا الحر ما هذا الحر؟ يا ش ربشكرست نعم؟, <نعم> اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا ماذا نسم بالكونه لنذهب الى الشرفه لنذهب الى الشرفة. <تصفيق> غدا ستكون هنا حفلة ويوس هل تاتون أيضا؟ هل تاتون ايضا يا ميس نعم نحن أيضا مدعوون نحن ايضا مدعوون